أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل منذ أن حللت بالديار المقدس وأنا أشعر أن الله يتفضل علي بالخير ولله الحمد فأصبحت أعجب بنفسي وأقول إن الله راض عني فهل هذا يدخل في باب الغرور استشعارك للنعمة هذا خير عظيم وأن الله سبحانه وتعالى تفضل وامتن عليك بذلك هذا أمر عظيم وهو بوابة خير أما أن يصل الإنسان إلى إعجاب بنفسه أو إعجاب بعمله أو اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى راض عن أو زهو أو نحو ذلك فهذا من أضر ما يكون على الإنسان من أضر ما يكون على الإنسان والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ومن من الذي يدر الإنسان أن حجه مقبولا أو أن صلاته مقبولة أو أن طاعته مقبولة أو أنه مرضي عنه والله سبحانه وتعالى يقول ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ابن عمر رضي الله عنه يقول لو اعلم ان الله قبل مني سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها خير لي من الدنيا وما فيها فالاعجاب بالنفس وتزكية النفس او اعتقاد ان الله سبحانه وتعالى راض عن. عن العبد أو نحو ذلك هذا كله من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يحذر من هذه المداخل على نفسه ولا يزكي نفسه بل يسأل الله أن يرضى عنه ويسأل الله أن يوفقه ويسأل الله أن يتقبل منه ويسأل الله أن يهديه ويسأل الله أن يثبته نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل كيف نقوم بشكر نعم الله جل وعلا علينا الشكر يكون بالقلب اعترافا بالنعمة والفضل وأنها منة الله وفضله وأنه هو المتفضل ويكون باللسان حمدا وثناء على الله وفي الحديث إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها ويكون بالجوارح استعمالا لها في طاعة الله كما قال سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا فالشكر يكون بالقلب ثناء على اعترافا بالنعمة وباللسان ثناء على المنعم وبالجوارح استعمالا للنعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى ليس من شكر النعمة أن يستعمل نعمة الله في معصية الله وأن يستعملها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل كيف يتخلص الإنسان من معصية ابتلي بها حتى كأنها أصبح جزءا من حياته التخلص من المعصية التي ابتلي بها العبد يكون باللجوء إلى الله ومن صدق مع الله في لجوئه إليه خلصه من كل بلاء وخلصه من كل آفة فكن صادقا مع الله سبحانه وتعالى في لجوئك إليك اليه عز وجل وفي إنابتك إليه وفي صدق توبتك له سبحانه وتعالى وإنابتك إليه سائلا إياه بصدق أن يثبتك وأن لا يزيغ قلبك وأن يعيدك من شرور نفسك وسيئات أعمالك الجا إلى الله سبحانه وتعالى بصدق والله جل شأنه لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد مؤمنا ناجاه وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فكن صادقا مع الله في لجوئك إليه في إنابتك إليه في توبتك له سبحانه وتعالى في اقبالك عليه في مراقبتك له سبحانه وتعالى فإن ذلك يقيك ويحميك بإذن الله سبحانه وتعالى من العودة إلى الذنب ثم عليك أيضا أن تتبع هذا ببذل الأسباب ببذل الأسباب فإذا كان مثلا هناك رفقة أو أناس أو أمكنة معينة تعلم أنك إذا كنت فيها حركت فيك هذا الباطل أو هيجت فيك هذا المحرم فلا تقرب تلك الأمكنة لا تبر... لا تقرب تلك الأمكنة ولهذا قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم كمل المئة بالراهب ثم سأل عالم هل له من توبه قال نعم ومن الذي يحول بينك وبينها قال ولكن اذهب إلى مكان كذا وكذا فإن فيه قوم يعبدون الله اعبد الله معهم أما أن يجلس التائب مع العصات الذين كانوا يشجعون على العصيان ويشجعون على الآثام يجلس معهم ولا يجالس الصالحين ويقول بعد ذلك أريد أن أتوب ولم استطعت أريد أن أتوب وما استطعت إذا أردت أن تتوب وأن تحقق التوبة انتقل انتقل إلى مجالسة الأخيار واصبر في الجلوس معهم اصبر نفسك واحبس نفسك وألزم نفسك حتى تنصبق النفس بإذن الله سبحانه وتعالى بالخير وتقبل على الخير وأهله وتكون نافرة من الشر وأهله اما أن يبقى الإنسان في أماكن الشهوات وفي أماكن الفساد وفي أماكن الحرام ويغشاها في كل الأوقات ويريد الا يصاب بشيء منها وهذا شأنه كما قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء فالمؤمن مطالب بالمجاهدة والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما نصيحتكم لمن ابتلي بالوسوسة مر معنا كلام, كلام عظيم لابن القيم رحمه الله وذكر أن له فوائد عظيمة ومنها طرد الوسوسة طرد الوساوس في كلامه رحمه الله عن مقام الإحسان، فعلى المبتلى بهذه الوساوس، على المبتلى بهذه الوساوس أن يقبل على الله توحيدا وإخلاصا وإنابة لله وتوكلا على الله وإيمانا به، وأن يطرد هذه الوساوس عن نفسه ولا يسترسل معها. بل ينتهي, ينتهي عنها وعن الاسترسال معها ويشغل نفسه بالعلوم النافعة والأمور المباحة ويشغل نفسه بالمصالح المفيدة يشغل نفسه بذلك فتذهب عنه الوساوس تذهب الوساوس باللجوء إلى الله استعاذة به ولجوءا إليه وتوكلا على الله وبذلا ثم بذلا للأسباب النافعة التي بشغل النفس بها إبعاد للوساوس وطرد لها نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل عند انتقاض الوضوء أثناء الطواف ولم تكمل الأشواط ما يفعل بارك الله فيه هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من يرى أنه مثل الصلاة إذا انتقض الوضوء في أثناء الطواف فما مثل ذلك مثل من انتقض وضوء أثناء الصلاة ومعنى ذلك أنه يترك صلاته ويتوضا ويعيد الصلاة من جديد فمثله تماما يقول بعضه للعلم الطواف فيتوظى في ويعيد الطواف من أوله هذا قول لأهل العلم وقول آخر لأهل العلم أنه يكمل من حيث انتهى او من حيث انتقض عليه وضوءه في صلاته والله اعلم بالصواب في ذلك نعم احسن الله عليكم يقول هذا السائل هل يجوز لي ان اغتسل في الفندق والبس لباس الاحرام وانوي والب من الميقات نعم الامر في ذلك واسع سواء لا كان الاغتسال ولبس الاحرام في الفندق او الميقات الامر في ذلك واسع ولكن المهم في الأمر أن تكون النية في الميقات. المهم في الأمر أن تكون النية في الميقات. أما لبس الإحرام والاغتسال، فالأمر في ذلك واسع. سواء اغتسلت ولبست الاحرام في الفندق أو اغتسلت ولبست الاحرام في الميقات، الأمر في ذلك واسع. والمهم أن تكون النية في الميقات. نعم. أحسن الله ليكم. يقول ما حكم الإسبال. الإثبال حرام، إثبال الثياب حرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، والعلماء رحمهم الله ومنهم الإمام الذهبي ذكروا الإثبال في الكبائر، لأن جاء فيه وعيد، جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل والحديث في صحيح مسلم فالإسبال محرم ولا ينظر الله سبحانه وتعالى لمن جر ثوبه خيلا نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام دليل على صلاح على صلاح العبد وهل هو من الفضل والنعمة أولا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي وكان الصحابة والسلف رحمهم الله إذا قال لهم القائل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يقولون له صف لنا من رأيت صف لنا من رأيت لأن الشيطان لا يمكن أن يأتي في المنام للشخص بصورة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن لا يتمثل الشيطان بصورة النبي عليه الصلاة والسلام لكن ممكن أن يأتي الشيطان للإنسان في المنام بصفة أخرى ويقول أنا النبي ممكن ممكن أن يأتي له بصفة أخرى ويقول له أنا النبي مثل مرة أحد الناس جاء إلى أحد أهل العلم في هذا المسجد وقال يا شيخ أنا رأيت النبي في المنام قال له صف لي من رأيت قال له وصف لي رأيت قال رأيت شخص لابس بدله وعليه كرفتة وحالق لحيته قال هذا صفة مرأة قال له هذا شيطان هذا, هذا الذي رأى في في المنام شيطان متفرنج هذا الذي رأى في المنام شيطان متفرنج وجاء في المنام وقال له أنا أنا النبي فالشيطان لا, يأتي فالشيطان لا يأتي الإنسان في المنام في صورة النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقية لكن قد يأتي في صورة أخرى وكم من الناس جاءهم الشيطان في المنام في صورة أخرى وأعطاه أعمال ليست من الشرع وأذكار ليست من الشرع وعبادات ليست من الشرع وأدخلوا في باب البدعة جملة وتفصيلة وهو يرى إن جاء وهو يرى في نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءه في المنام وأعطاه تلك الأعمال وأذكر أنني مرة رايت كتابا في الأذكار مليء بالبدع وحتى الشركيات وحتى الاستغاثات المحرمة وكلمات ركيكه وضعيفة فرأيت وكنت اقلب الكتاب وقلت سبحان الله من يقبل هذا الكتاب من يقبل هذا الكتاب ومن يرضى أن يقرأ هذا الكتاب ولما وصلت إلى آخر الكتاب وإذا بالمؤلف يقول لما فرقت من تأليف هذا الكتاب ترددت في نشره ترددت في نشره وأخذت وقتا مترددا في نشره فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال يا فلان لماذا لا تبادر ولماذا لا تسارع ولماذا هذا التردد والتأخير أنشر الكتاب وجاءني أبو بكر في المنام وجاءني عمر وجاءني عثمان وقلت والله ما يمكن بعد هذه أن لا أن أنشر كتاب. والعوام مساكين إذا رأوا مثل هذا الكلام أخذوا الكتاب كأنه متفق عليه رواه البخاري ومسلم كأنه متفق عليه رواه البخاري ومسلم ويأخذون على باطله على ضلاله فكم انتشرت في الناس من ضلالات من هذا الباب الشاهد أن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام فاولا من يقول عن نفسه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام المطلب الأول أن يتأكد من الصورة التي راها في المنام هل هي صورة مطابقة لصورة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة النبي وهي منقولة ومن أحسن ما نقلت فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله والفصول الأولى من, من من أول الكتاب كلها في ذكر شمائل النبي عليه الصلاة والسلام فبدأها بذكر صفته بدأ الكتاب بذكر صفته ثم ذكر أعماله وأمورا كثيرة في في حياته عليه الصلاة والسلام من شمائل وأخلاق واداب وإلى اخره ثم ختم الكتاب بالرؤيه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ختمها بالرؤية وهذا الختم بعد هذا البدء بذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم في ربط بين الأمرين وأن الرائي للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة في المنام هو الذي رآه فعلا على صفته التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه ثم إذا تحقق من ذلك وأن الصفة التي رآها في المنام مطابقة لصفة النبي عليه الصلاة والسلام فإن مثل هذه الرؤية تسر الإنسان وتكون من البشارات ولكنها لا تغره مثل ما قال السلف رحمهم الله تعالى قالوا الرؤيا الصالحة تسر المؤمن ولا تغره تسر المؤمن ولا تغره لأن بعض الناس قد يحصل له شيء من الرؤى في المنام ثم يخرج على الناس فجأة ويقول أنا من أحسن أولياء الله وأنا من أعبد الناس وأنا إلى آخرة يغتر والغرور والعجب كما تقدم معنا داء عضال ومرض فتاك يورد الإنسان الموارد ويهلكه غاية الهلكه فإذا تأكد من ذلك فهذه الرؤية من المبشرات والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا الرؤية في المنام تكون للبشارة وتكون للنذارة ولا تكون لتقرير الأحكام ولا تكون لتقرير الأحكام يعني لا يمكن أن يأتي الإنسان مثلا بعبادة أو يأتي بذكر أو شيء من ذلك ويقول وتقول له ما الدليل على ذلك يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذا لا يمكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا وقد أكمل الله سبحانه وتعالى الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ابتليت بكثرة النوم وأتمنى أن أقوم الليل فلا أستطيع في أكثر الأحيان فهل لكم من وصية صون بها إذا كنت لا تعلم من نفسك أنك لا تستطيع أن تقوم من الليل فوردك من الليل اجعله قبل أن تنام اجعله قبل أن تنام قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وأن توتر قبل أن تنام والوتر في آخر الليل أفضل في الثلث الأخير من الليل لكن إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يتمكن من أن يقوم ويصلي فيجعل ورده ونصيبه وحظه من قيام الليل في أول الليل قبل أن ينام وقيام و و الليل وقته من بعد العشاء إلى الفجر أفضله آخر الليل الثلث الليل الآخر لكن إذا علم الإنسان من نفسه أنه لا, لا يتمكن فليأتي بورده من الليل وصلاته من الليل ليأتي بها قبل أن ينام وليعتني أشد العناية بصلاة الفجر جماعة ليعتني بها أشد العناية وليحرص على عدم التأخر عنها وليحرص على المواضبة عليها في بيوت الله حيث يناد لها وأما إذا كان لا يتمكن من قيام الليل فليأتي به في أول الليل قبل أن ينام نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل نسمع من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند المصيبة فهل هذا مشروع؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في كتابه الاستقامة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة ويخطئ كثير من الناس فيجعلها في الاسترجاع يعني عند المصيبة يقول رحمه الله كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانه ويخطئ كثير من الناس فيجعلها في الاسترجاع يعني عند المصاب فتجد عند المصاب بدل أن يقول إنا لله وإنا, وإنا إليه راجعون يحوقل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله مع أن المشروع عند المصاب الاسترجاع قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون فالمشروع عند المصيبة أن يسترجع وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة كلمة استعانة يشرع لك إذا نودي للصلاة أن تستعين بالله قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله إذا خرجت من بيتك لمصلحة من مصالحك الدينية والدنيوية أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الذكر المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قيل له هديت وكفيت ووقيت وقال الشيطان لشيطان آخر كيف لك السبيل بعبد هدي وكوفي ووقي نعم يقول هذا السائل أحسن الله ليكم ما الفرق بين الموالات والتولي الفرق بين الموالات والتولي تولي الكافر وتولي الكفار وتولي المشركين يكون بمحبتهم ومحبة نصرة دينهم وميل القلب إليهم هذا يسمى تولي ومن يتولهم منكم فانه منهم أي كافر مثلهم وأما الموالات فهي دون ذلك وأما الموالات فهي دون ذلك يعني لا يكون فيها حب لانتصار الكفار ولا أيضا حب لظهور دينهم ولا ميل قلبي إليهم ونحو ذلك نعم هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين